وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَتَيْنِ يَهْذُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الْزَكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِرِينَ وَلُوطًا أَتَيْنَاهُ حُكْمَهُ وَعِلْمَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ وكانوا قوم ثوء فاتقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاتجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم ثوء فأغرقناهم أجمعين داود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم قوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وتخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون